رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن عبداللهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر, وشر ما أمرت به صحاحه التلمذي الحديث صحاحه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى هذا الباب في نهي عن الشركي بعض الشركيات اللفظية وحماية لجانب التوحيد ونهي عن امر يلزم منه تنقص لرب العالمين او التوجه إليه بالسب أو الشت والعياذ بالله دون أن يدري القائل اورد في حديث واحد حديث الباب لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إننا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به هذا الحديث استكمالا للمنهج النبوي وللمنهج الشرعي عموما في أن الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء حتى يدلك على بديله الشرعي لا يسد على الناس بابا حتى يفتح لهم أبوابا من الخير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن سب الريح لأنه في الحقيقة سب لمرسلها ولكن لما كان الناس يتأذون من الريح وبعض ما فيها ويتأذون بما يترتب من أثار على الريح أرشدهم إلى أمر شرعي به يتحصلون على ما يطلبون وينجون مما يهربون لهم ضر بسببها أو خافوا منها بدلا من أن ينشغلوا بما لا ينفعهم وهو سببها فينشغلوا بدعاء الله تبارك وتعالى الذي ينفعهم فأرشدهم إلى الدعاء فسألوا فسألوا أن يسألون الله تبارك وتعالى خير الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت له والوقاية من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت له بيقول لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره يبقى النهي عن سب الريح لأن الريح لا تنشأ من قبل أنفسها بل يرسلها الله تبارك وتعالى تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل يبقى دي العلة في النهي عن سب الريح أن مسبتها في الحقيقة مسبة لمرسلها مسبة للفاعل الله تبارك تعالى وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه قال ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا الحديث يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا فالإنسان يهرب من شر المخلوقات بالاستعاذة بخالقها عز وجل فيستعيذ من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته عز وجل والريح هذه من الأمور التي قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا فإذا رأى منها بوادر شر فيستعيذ بالله منها وإذا رأى منها وإذا رأى فيها خيرا سأل الله تبارك تعالى الخير الذي فيها خلاف ضعاف الإيمان وضعاف العلم والفهم إما أن ينشغلوا بسببها فلم فتركوا ما ينفعهم هو الدعاء وانشغلوا بما لا ينفعهم بل فيه تنقص لرب العالمين ومسبة لرب العالمين وصنف ينسون خالق هذه الأشياء فلا يستعيذ بخالقها بل يلجأ إليها نفسها كما مر معنا إن كان الناس في الجاهلية إذا نزل واد واد في الصحراء وهم مسافرين ومعا أهل ومال فيستعيذ بالجن يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو أهلي أو مالي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نسى رب الجن فدع الجن أنفسهم فلما رأت الجن خفة عقولهم وأنهم لجوا إليهم دون رب العالمين فلم يتحصنوا فزادوهم رهقا زادوهم أبا الواجب على الإنسان أنه إذا خاف من مخلوق أن يلجأ إلى خالقه مثل ضرب أحد السلف لبعض الناس قال له إذا نبح عليك كلب فماذا تصنع قال ألقمه حجرا قال فإن عاد قال ألقمه أخرى قال فإن قال ألقمه أخرى قال هذا يطول يعني دي حكاية طول أوي كل ما يأتي عليك تحدث طوبة كل ما يأتي عليك تحدث طوبة ده أمر طويل قال إلا فما أفعل قال عليك برب الكلب يحجز عنك كلبة روح لصاحب الكلب بسيطة خالص يحجز عني كلبك يكفه يملكه له سلطان عليه فكذلك إن توقع الإنسان شر من مخلوق أي كان المخلوق بشر جن حيوان أمر من الأمور التي ليس فيها يعني روح ولا حياة ريح الفيضانات والزلازل وغيره فعليه بربها برب فيستعيذ من شرها ويسأله الخير الذي فيها وهذا هو حال الإنسان في التعامل مع التغيرات الكونية كلها ممكن الجهل لو في يوم أشعة الشمس فيه ستزداد أو تختار بالشمس من الأرض فتزداد حرارتها فيزداد الأشعة الضرة منها ممكن نعمل أي حاجة إلا إن إحنا ندعي ربنا تبارك تعالى أن يحجز عنا هذا الشر ذلك شريع علينا صلاة الإيه؟ الكسوف وصلاة الخسوف والدعاء في أوقات المحن والأزمات الناس بقى يا إم تلبس نطرات شمس يا إما لو استشرى فيهم الجهل يدعون الشمس أنفسهم كما كان أهل الجهلية يتقربون إليها بالقربات ويسبحونه كأن يعني هذا تملك خيرها وشرها حتى تعيزانا من شرها. يأتي ابن بيت وفي مكان المنطقة الوحدة ونقية وبتاع فيدبح دبيحة قبل ما يحفر للجن ولا يذكر اسم الله تعالى عليه. حتى لا تؤذيه الجن ويسمح له يعني أنه يبدأ يبدأ بيه. كل هذا من البعد عن الشرع والبعد عن تفحيد الله تباره وتعالى فعلينا برب الكائنات يأتي لنا بالخير الذي فيها ويحمينا من الشر الذي تحمله قال فأمرهم بهذا الدعاء اللهم إني نسأل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما, فيها وشر ما أمرت به ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان يقول فيه مسائل نهي عن سب الريح الإرشاد إلى الكلام النافع الذي إذا رأى انسان ما يكره الإرشاد إلى أنها مأمورة مربوبة لا تأتي من عند أنفسها لذلك نهينا عن سبها لأنها ليست الفاعلة بل الله تبارك العالي هو الذي يأمرها ويرسلها بما فيها من خير أو شر الأمر الثاني أن تتوجه للدعاء لربها لا لها هذا كل دليل على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة من جهتين الجهة الأولى أن نلجأ لرب الكائنات ولا نحتمي بالكائنات أنفسها الأمر الثاني أن لا نسب الكائنات التي لا تفعل من قبل أنفسها لأن هذا فيه مسبة لمرسلها وموجدها الله رب العالمين المسألة الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر الريح ممكن يأتي فيها من المنافع الريح الطيبة تنقل النسمات الطيبة من مكان إلى مكان تحمل الأمطار تحمل اللقاح في النباتات وقد تأتي بشر والعزو بالله فتأتي إما بالأوبئة او بالروائح المنتنة أو بالرياح العادية التي تقلع الأشجار وتهدم البنيان وتؤدي إلى الفيضانات وغير ذلك ففيها هذا وذاك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 يقول قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية بربه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله هذه الآية ذكره الله تعالى في سياق قوله عز وجل في ذكر وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينجز له مأمولة، النوم في أوقات الشدائد والمحن نعمة، يربط الله عز وجل به على القلوب، ويريح الإنسان من بعض الخوف، لذلك انزل الله عز وجل بعض النوم من النعاس والسنة وغيرها، على المسلمين في يوم أحد لما اشتد بهم البأس يوم, يوم بدر ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى بل ظننتم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 الآيات دي في وقعة أحد مش وقعة بدر بعد ما نال المسلمين من الضر حتى هنا في الكتاب يقول وقعة أحد آه لعلها تكررت لأن ظن الجاهل أهل الجاهلية وقول المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا لو سمعوا كلامنا ورجعوا معنا وده حدث في أحد لما رجع عبد الله بن أبي بمن معه من وسط الطريق خدت الجيش ورجع بي من من يستمعون إلى كلامه من منافق المدينة ومن أسلموا من يهودها فقول تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يخشه النعاس من الجزع ونحن القلق والخوف مما حدث لهم من غلبة الكفار في بداية الأمر قال كما قال تعالى بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعه ظنوا انها الفيصله وأن الاسلام قد باد واهله ظنوا بالله ظن السوء ان خلاص دي نهايه الاسلام ونهاية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وانتصر المشركون على المسلمين خلاص خلصت وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفضيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة كثير من دعاف الإيمان ممن لا يثقون في وعد الله وموعوده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام باق وأنه المنتصر وأن الغلبة في النهاية الأمر للمسلمين وأن الأرض يرثوها عباد الله الصالحين إذا أصب المسلمين ضر أو غلبهم المشركون في موقع من المواقع أو في زمن من الأزمنة أو فترة من الفترات يظنون أنه انتهى الأمر لم يعد لن تقوم للمسلمين قائمة أخرى ويظنون بالله ظن الزوء لا بل الواجب على المسلمين أنهم في أشد وأحلك اللحظات وأشد مواطن الضعف والقلة وأكثر المواطن اللي فيها غالبة للكفار أنهم لا يتزعزع إيمانهم بالله عز وجل وأنهم يعلمون أن الغالبة في هذا الأمر لا شك أنها للمسلمين فقال عن جريج عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي قتل بن الخزر يوم قال وهل لنا من الأمور من شيء يعني لو, أطاع لو أطاعونا ورجعوا معنا ما قتلوا الواجب على الإنسان أن يظن بالله تبارك تعالى خيرا في أمرين إما الظن يتعلق بما يفعله الله عز وجل في الكون أو ما يفعله مع الإنسان نفسه ما يفعله الله عز وجل من الأمور من هزيمة بعض المسلمين في بعض المواقع الغلبة لبعض الكفار إثقار بعض المسلمين الإتيام ببعض المصائب والزلازل الأصل أن يظن الإنسان في ربه خيرا وفي تقديره خيرا وأن يعلم أن هذا هو من مصلحة العباد وأنه تدبير من حكيم حميد عليم يعلم ويضع الأمور في مواضعه ويعلم أن هذا لا شك يتبعه أفضل منه وخير منه تبيه يصطف الله عز وجل للسهداء وبيه ينقى صفوف المسلمين من أهل الريب والنفاق وغيرهم وبه يستنفذ أهل الكفر يعني أفعالهم وتزداد عليهم من الله الحجة ويزداد عذبهم في الآخرة يظن بالله خيرا وأن هذه الأمور لا تفعل بمعزل عن تدبير الله عز وجل بل كلها بتدبير الله تبارك وتعالى حتى لو كان فيها ظاهرا شر قتل تشريد وتسلط للأعداء على المسلمين إيمانه بالله عز وجل ثابت ويعلم أن هذه الأمور تدبر من حكيم حميد عليم وأن نهاية الأمور للإسلام يؤهله طيب ده فيما يتعلق بأفعال الله تبارك تعالى في الكون ما يتعلق بأفعال الإنسان لابد أن يحسن الإنسان الظن بربه على الدوام بشرط أن يأخذ بأسباب السلامة والنجاة فالإنسان حاله امر من اتنين إما أنه يأخذ بأسباب النجاة والفلاح اسباب الفوز أسباب الرزق فده يجب عليه أن يحسن الظن برب يتوب فده سبب من أسباب النجاة ويحسن الظن بالله أنه سيقبل منه توبته وأنه يعينه على عدم الرجوع يصلي ويحسن الظن بربه انه يتقبل منه يتصدق ويحسن الظن بربه انه سيخلف عليه سيتقبل منه ياخذ باسباب النصر ويحسن الظن بربه ان الله تبارك وتعالى سينصره على عدوه يسعى ويحسن الظن بربه ان الله تبارك وتعالى سيرزقه وخلاف ذلك سوء ظن منهين عنه الانسان يبقى الانسان مثلا يبقى بياخذ الرزق يفتح محل ويجيب بضاعه ويجيب بضاعه رائجه في وسط الناس ويعرضها عرض كويس والمحل يكون في مكان يعني سوق ومكان الناس يتوافدون اليه ويقول بقى انا عارف انا مش هرزق انا حظي وحش لا انا مش هكسب تجارتي دي هتبوظ ده سوء ظن بالله منهي عنه الانسان يعني يجب عليك ان تظن في الله الله عز وجل أكرم من هذا اكرم يعطي بلا سبب فكيف بمن أخذ السبب أخذ بالأسباب فيبقى الحالة الأولى ان الإنسان يكون يأخذ بالأسباب فعليه أن يحسن الظن بالله تبارك تعالى وهذا حال المؤمنين يظنون بالله خيرا ومع ذلك يأخذون بأسباب النجاة والسلام والرزق حال التاني للإنسان أنه يكون لا يأخذ بأسباب النجاة لا يأخذ بأسباب الفلاح، لا يأخذ بأسباب الفوز، لا يأخذ بأسباب الرزق، لا يأخذ بأسباب النصر، ومع ذلك يدعي أنه يحسن الظن بالله، هذا ظن كاذب، ظن ليس له ما يبرره، دي أماني وأصحاب الأماني في النار وغراتهم الأماني، يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. بيقول معنا في الكتاب قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضم حلم يبقى فسر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال إن بعض أهل العلم فسر الظن السيء هنا بأن الله تبارك على لا ينصر رسوله وإن أمر الإسلام علم. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر بقدر الله وحده ففسر بإنكار الحكمة إن بعض الناس ظن يوميها يعني في ناس ظنت إن ربنا يتوارك على الله أن ينصر الرسول في هذا اليوم خلاص والأمر الإسلام انتهى وناس ظنت إن اللي حدث ده كان مش بتدبر من ربنا وليس لله في حكمة فنفى الحكمة عن الله والعزو بالله ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير, غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمنظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يعني مستمرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى من قتل بعض المسلمين أو خسار في بعض المعارك بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يعني لامر آخر أكبر أكبر من الأمر المشاهد لحكمة بالغة يستحق عليها الحمل بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة مجرد أن ربنا أمر وأزم في الفعل لأن يحدث دون أن يكون له في حكمة والعزو بالله فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت حتى مع علومة زلت بعض الناس قد يتصرب إليه قدر من ظن السوء سواء فيما يفعل معه نفسه أو ما يفعله الله تبارك تعالى مع غيره قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية أمر دا بيقع فيك كثير جدا من الناس أنه يظن بالله ظن السوء مع أن الواجب أن يظن بالله ظن الخير يقول العلم بن الخيم وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسن وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم فيبقى يظن أن لأن المسلمين خسروا في بعض المعارك أو في بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن أو أن الكفار عليهم لمدة أن ده. أهيب أمر مستقر أنه لن ينصر الله تعالى رسله هذا لجهله بوعد الله تبارك وتعالى الصادق بأن العاقبة للمؤمنين وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذرهم ولجنده بأنه بأنهم هم الغالبون فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويذفرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يعني مستمرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوي ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرى المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره اللي ينكر أن يكون بعض ما يفعل في الكون من الشرور من استئساد أهل الكفر واستعلاءهم وضعف وهوان وهزيمة المسلمين في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أن هذا ليس بقضاء الله ولا بتدبيره وليس له فيه حكمة فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته كذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغير لحكمة بالغة وغاية محمودة قال لك لا هو قدر الله بس من غير حكمة من غير قدر من غير ما الحسن يستحق الحمد عليها وأن ذلك انما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته وغاية وغاية مطلوبه يأحب إليه من فواتها وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له يعني الله تبارك تعالى قد يقدر بعض الأمور التي يكرهها هو سبحانه فالله عز وجل لا يحب أن ينهزم المسلمون ولا يحب أن يقتلوا ولا يحب أن تسلب صرواتهم ولا يحب أن يعلوا أهل الكفر ولكنه قدر ذلك لمصلحة أخرى أكبر من ذلك ستأتي في المال. كما قلنا تكفير الذنوب واستفاء الشهداء وغير ذلك من الأمور فما قد قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فأول للذين كفروا النار وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وآيس من روحه فقد ظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائهم فقد ظن بالله ظن السوء اللي يظن ان ربنا تبارك وتعالى ممكن يهلك المؤمنين ويعذبهم مع أنهم مخلصين ويسوي في الآخرة بين المؤمنين والكافرين ده ظن سوء بالله وده ظن بعض الفرق المبتدعة ان ربنا تبارك وتعالى هو الفاعل يعني هو اللي بيفعل اللي بنفسه وأن الإنسان لا قدرة له ومشيئة اعتقاد الجبرية فيقول لك أن الطائع ليس له إرادة يفعل الطائع رغما عنه والعاصي ليس له إرادة بل يفعل المعصية رغما عنه فالطائع والعاصي كلاهما طائع لله لأنه منفذ لأوامل الله في جهل وعلى هذا الأساس لا يستحق الطائع في الآخرة الجنة لأنه ما فعلهاش بإرادته ولا يستحق العاصي العقوبة في الآخرة لأنه أيضا لم يفعلها بإرادته برضو جاه وعلى التصور الفسد ده يبقى يوم القيامة لو عزب ربنا تركه على المؤمن ونعم العاصي لا يكون ظالما لهما لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون عليه سوابا والعقابة جاه لا يعلم القدرة الله تبارك تعالى وحكمته وأسمائه وصفاته وينكر المعقول لشان كده اللي يقول إن الإنسان مجبر خلاص حط إيدك في جيب واخد الفليس اللي في جيب أو صفعه خلمان عملت كده يقول له مش بمزاجي أنا ده أمر مجبور عليه ما يقدرش هو يقول الكلام ده في المعصي بس يجي في المعصي يقول لك إيه ده أنا والله مجبر ومش بإيدي لو ربنا أرز هدايةك أنا هداني لكن في الدنيا ياخذ بأسباب المكسب المد كويس جدا يقول خلاص أعف في بيتك و ربنا قدر يغنيك هيغنيك يقول لك زي إسع عبد ونسع معاك ويعود يجيب لك أمثلا أنت ما تعرفهاش فهم في الأفعال الأخروية جبرية وفي الأفعال الدنيوية قدرية يجي في الأفعال الدنيوية لا لازم ناخد بالأسباب وإنت اللي لو ما ساعدش مش هتكسب فهذا من سوء الظن بالله تورك تعالى قال ومن أنه يطرق خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرجعهم إلى يوم يحاسبهم فيه على أفعالهم فهذا ظن سوء بالله تبارك تعالى ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجاز المحسن فيها والمسيء قد ظن بالله ظن السوء ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العب فقد ظن بالله ظن الزو قال ومن ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه بالمعجزات الذي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجري على أيديهم ليضل بها العباد فقد ظن بالله ظن الزو ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل أهل الباطل بعض المبتدعى يقولك ان ظاهر الأس... الآيات والحديث اللي بتتلم عن الأسماء والصفات ظاهره التشبيه فلازم إحنا ننف الظاهر ده لأنه لا يلق بالله فبيقوله بقى ابن الخيم اللي يظن أن ربنا تبرك على أخبر عن نفسه وعن صفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق ولم يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً محتاجين بقى حد يفكرنا الشفاردي ويجيب لنا الكلام اللي هو غير مفهوم اللي هم بيقولوه وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائماً والعكس بقى لم يصرح بالحق وأشار إليه وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل الباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وافكارهم في تحريف كلامه عن مواضيعه, عن مواضيعه فلا شك أنه ظن بالله ظن السوق كذلك يعني ضمن كلام ابن القيم ومن ظن أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوق لقول ربنا غير مقدر لتلك الأمور كلها وأن كل شيء في هذه الدنيا لا يحدث إلا بقدر ظن بالله ظن السوق وقال كذلك من ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات كما يقول الفلاسفة والمعتزلة من نفي أسماء الله تبارك الله وصفاته فقد ظن بالله ظن السوء كذلك من ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ومفصل عنهم مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فظن أنه في أي مكان أو ليس له مكان أو غير معروف المكان فقد ظن بالله ظن السوق كذلك من ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعسيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان ظن بالله ظن السوق الجابريه اللي يقول الإنسان ليس له إرادة وإن ربنا هو اللي يفعل مش الإنسان فلذلك كل الأفعال اللي بتفعل من الإنسان دي طاعة لأنه بيحقق مراد الله والعيز بالله وإنه وإن يخلطه بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وطالما أن ربنا أراده يبقى بيحبه ويبقى أراد أن المعصية توجد يبقى بيحبه فمن ظن بالله هذا فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي فقد ظن بالله ظن السوء شبه بالمعدومات بل الله عز وجل يحب ويسخط ويغضب حبا وغضبا وزخطا يليق بجلاله سبحانه تعالى لا يتشابه مع حب المخلوقين ولا غضبهم ولا سخطين كذلك في كلام ابن يقول ومن ظن به أنه له ولدا أو شريكا أو أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وصائد يرفعون حوائجهم إليه وأنه نصب لعباده أولياء من دون يتقربون بهم إليه ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وصائت بينه وبين خلقه فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته أيضا ظن بالله ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعود خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن بالله ظن السوء ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه أيضا ظن بالله ظن السوء ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودع من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن بالله ظن السوء فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقدون يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه له ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه, ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش في نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد يعني اللي يفتش في نفسه يجد ان هو أحيانا قد يعترض على القدر أو قد يستغرب من بعض أفعال الله وقد ييأس عند رؤية حزيمة بعض المسلمين أو علو بعض الكافرين وكل هذا ظن سوء بالله تبارك تعالى ينبغي أن يطرده الإنسان من نفسه فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قد خيرا فكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل قول تعالى الظانين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان على أعدائك ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان السوء من ظنونهم الذي التي ذكرها الله في هذا الموضع يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء يعود عليهم السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به وقوله وغضب الله عليهم ولعنهم يعني لهم الله بغضبه منه ولعنهم أبعدهم فأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم أي أعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا أي وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركة يقول ابن كثير عليه رحمة الله ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء أن يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء دائرة يعني محيطة بهم من كل الجوانب كما تحيط الدائرة بمن داخلها قال فيه مسائل تفسير آية ألي عمران وتفسير آية الفتح الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر أي ظن للعبيد بربهم ظن سيء أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف قدر نفسه حسنا كالله ربنا وحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفره كبير